بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المدين بلعذبوا أن جاءهم مذهم منهم فقال الكافر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 مَصِيرَتُهُ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مَنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبًّا حَصِيدًا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاذ وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول رَقِيبٌ لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت وَجَاءَتْ سكرة الموت الْمَوْتِ ذا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 فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيها في جهنم من للخير معتد مريب I'm وتقول وتقول وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير ضعيد هذا ما تعودون لكل أرواح خفيف من خشروا حين وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فلقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب, كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد وَنَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبِ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُنُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت والينا المصير يوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما.